يا أيها الذين امنوا يعني جلب الصرمانه ايتوا ايمان ايناي استعينوا بالصبر والصلاه إن بخو بهن فرحيه ونبيج كانه ريكار السر هند ومصلحه إن بنجهنا رازبون خد تعالى تشنكو هاكر وبهن خفره كر السر تشد نخش اروص هاكر ونديش بخو تعالى كر وماش خد خهابت بهاو وقتن ودخلت على إشوارا ان إن الله مع الصابرين هديك خديع للجلوان كسائر بهم فره يعني كوا دهاري هاري كريوان كتن